ككادح الى ربك كدحا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ وَلَإِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا